اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما urafina وقنا شر ما قضيت haidat, تقضي ولا يقضى عليك fiemen لا يذل fiemen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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا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 ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب الهموم وظممنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا ليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وما تو على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم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 يا من لا يفد الوافدون على اكرم منه ولا يجد القاصدون ارحم منه يا خير من خلى فيه وحيد ويا خير من آوى إليه طريد الى سعة عفوك مددنا ايدينا فلا تولن الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران